خلق السماوات بغير عمر ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء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 لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهنه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 وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ آنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ أُرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْلَ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 وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 اللَّهُ يُنْجِلُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُنْجِلُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 إ فِي ذَلِكَ ل آياتةِ لِكُل لِصَبَّّار شَفُ وَإذَا وَشييَهُم موجُم كَبُّ لَ لِدَعَو اللهه بُخْلِصينَ لَهُ الدّينَ فَدََّا نَجَّهُم إِبَرْب فَمِنهُم مُ قتَصِد